قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبدوا الله واتقوه وأطيرون أن يعبدوا الله وَأَقْبَلْنَا <تصفيق> مِنْهُمْ ونحن نيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلق ربكم إنه كان رفع يرسل السماء يرسل السماء. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أوكم <تصفيق> أو <تصفيق> <تصفيق> سراج والله وَمَا جَعَلْنَا لَهُمْ كَمَا كُنْتُمْ أَوْ فِي سَاوٍ مِنْهَا Oh, ولا تزد الله وقال نوح رب لا تذر الأرض من الكافرين زيارا إنك إن 119. ولا يلدوا إلا فاجرا تفارا 110. رب لا En <Gülüşmeler> için